والحديث الآخر العجيب المخيف الله يتوب علينا جميعا يهدينا يصلحنا قال صلى الله عليه وآله وسلم إن من الناس من يأتي يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء نقية من الجبال عسير أبهى وما ما جبال حسنات فيجعلها الله هباء منثورا شو السبب مما كان يعمله من المعاصي في السر لا إله إلا الله Femen y'عمel مثقال ذرة خيرا يره ومن y'عمel مثقال ذرة شرا يره وقالوا لجلودهم لم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء إذا السماء تشققت إذا السماء انشقت أصبعت أبواب والبحار الجميلة بأمواجها سجرت واشتعلت نيرانا وإذا البحار سجرت وين الجبال العظيمة اللي نشوف زينها وينتمش حولها ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نسفا فيذرها قاع صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتاه والملائكه ستمائه جناح جبريل ومنهم مثنى وثلاث ورباع ينزلون شوف الحمام في الحرم يوم يطير بكثرته ويرجع تحس بهيبه شلون الملائكه اللي طرف جناح واحد عليه السلام جبريل شال قرية سدوب ثم قلبها إلى عنا نسان ثم قلبها شو شوش الهيبو شو الصوت العظيم اللي بنسمعه كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهن لمت يومئذ يتذكر الانسان وانه له الذكرى يقول يا ويلنا ويلاه مستغلين كل لحظه يا اخواني اخواتي يقول يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني يا ليتني قدمت لحياتي